زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعتن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا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 وَلَكُمْ فِيهَا فَحْظَرُوهُمْ وَإِنْ تَأْفُ وَتَصْحَحُ وَتَغْفِرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ